دعاء ليلة القدر والذي سجل بمسجد عمر بن العاص بمدينة القاهرة يوم الأربعاء السادس من شهر رمضان عام ألف من الهجرة الموافق للسادس عشر من شهر سبتمبر عام تسعة من الميلاد بصوت الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد جبريل اللهم لك الحمد حمداً دائماً طاهراً طيباً مباركاً فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الزناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله الكريم الجواد خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد وأخرج منه نبات كل شيء رزقًا للعباد نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد ونتوكل عليه توكل المخبتين الزهاد ونعوذ بنور وجهه الكريم من الوعيد وسوء المهاد ونسأله تحقيق الأمل في الوعد والميعاد ونرجوه النصر في الحياة ويوم يقوم الأشهاد ونشهد أن لا إله إلا الله المذل الهادي المنزه الذات عن الأشباه والأنداد الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما أراد خلق سبع سماوات طباقا بغير عماد ومن الأرض مثلهن وأرساها بالأوتاد ومن سبقت كلمته أن من أطاعه عز في الأرض وساد ومن كفر أمهله وهو له بالمرصاد وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله سيد الأسياد سيد الأولين والآخرين من حاضر وباد خير من دعا وهدا وبالخير العظيم جاد المبعوث رحمة فينا وبشفاعته يغاث العباد أكرم الناس وأخيرهم إذا عز مال أو قل زاد بعث والقوم في ذل الشرك قد ساد ودعاهم للهدى, ودعاهم للهدى فلم يجد منهم إلا كل عناد أراد بهم خيرا وَتَرَبَّصُوا بِهِ في كُلِّ جَبَلٍ وَوَادٍ وَحِينَ قَضَتْ أَعْنَاقُهُمْ بِفَتْحِ مَكَّةَ وَأَصْبَحُوا كَ الرَّمَادِ نَادَى بِعَفْوِي وَبِالصَّفْحِ الْجَمِيلِ مِنْ قِبَلِهِ الْمُنَى اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد حيث الصلاة عليه خير زاد ما نادى بالصلاة مُناد وكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون إلى يوم التناد اللهم اهدنا في من هدين وعافنا في من عافين وَجْعَلْ لَنَا فِي مَنْ تَوَلَّى آمين وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ آمين وَقِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْت آمين نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إليه آمين ونؤمن بك ونتوكل عليك الله ونثني عليك الخير كله الله انت ونحن الفقراء اليك الله اللهم ربنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا واذهب عنا غيظ قلوبنا آمين وَاجِرْنَا مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَفِي صُدُورِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَفِي صُدُورِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَفِي صدور, صُدُورِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أنت ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنك نستعن بك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب اتيناه في ضياء انها او سواد الليل في ملء أو خلاء الله او سر او علانية يا حليم يا عليم علي يا حليم ويا عليم الله من يري ولا رجوا داي الله ادرنا من النار الله ادرنا من النار الله من النار ومن خزينا الله ومن كل عمل يقربنا من الله وادخلنا الجنه مع الابرار الله برحمتك يا عزيز يا غفار الله نسالك رضاك والجننه الله نسالك رضاك والجننه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل صومنا بلا ادغار امين وجاء لنا من الخسران امين واعطنا الاجر فيه بلا حسبان امين ورزقنا فيه الحب بلا شمئان وارزقنا فيه سعاده السنه والقران وصفاء الروح والأبدان واجعل الأمة فيه صفاً واحداً كالبنيان وأعطنا همة بلان وخلة سليمان وغنب نعوف وسخاء عثمان وأكرم فيه الأمهات والولدان آمين وأحسن للشيوخ والفتيان آمين وجمِّر البنات بطهارة ابنة عمران آمين واجعل ليلة القدر بشرى لنا بالأمان آمين وبالعتق من النيرات واجعل ليلة وإنة القدر بشرى لنا بالأمان وبالعتق من النيران واجعل الصيام سابقنا إلى الريان ونورا على الصراط والميذان يا من أنزلت القرآن على النبي المختار ارزقنا بتلاوته الجنه اللهم وانجنا من النار اللهم ونجنا من النار اللهم ارزقنا فهم المعاني وتدبر الاسرار اللهم الروح والاضطاء اللهم وامن الليل والنهار اللهم وحب المهاجرين والانصار ونصرة الملائكة الأطهار وارزقنا بتلاوته حجاباً وستراً من الشياطين والأشرار وعصمة من الذنوب والأوزار وارزقنا بتلاوته بركة الأسحار والأجساد والأعمار وَجَعَنا مِمَّ قُلْتَ فِي بِم سَنامُنلَكُ بِمَا صَظَرتُم فَنَع مَ عوقُ بَدَّ يا خَالِِقُ الليْلِ وَنهَا يا خَالِق الَّْلِ وَنَّهَا ومقلبا القلوب والأبصار الله اللهم أنت المحمود في كل حال الله اللهم أنت المحمود في كل حال رد علينا بحمد وبشرف التوبه والانابه بين يدي الله ارزقنا قلبا منيبا يرجوك في كل حال الله اللهم اغلقت الابواب اللهم اغلقت الابواب اللهم اغلقت الابواب واجهنا الى بابك الله وضاقه الدنيا في وجوهنا الله واجهنا الى رحابك الله واجهنا الى رحابك الله واجهنا الى رحابك الله ربنا هذه أيدينا مرفوعة إليك فلا تردها خائبة يا الله فلا تردها خائبة يا الله فلا تردها خائبة يا الله, خائبةً يا, الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن ويا رحيم الله يا رحمن ويا رحيم الله انور السماوات والارض يا خالق السماوات, السماوات والارض يا فاطر السماوات والارض يا بارئ السماوات والارض يا الله يا غياث السماوات والارض يا الله يا ديان السماوات والارض يا الله, يا السماوات, والأرض يا الله يا رجاء السماوات والارض يا عز كل ذليل لكل ذليل يا عايزنا كل ذليل وغنا كل, كل فقير يا الله وغنا كل فقير يا الله يا جبر الطفل الصغير وخال الشمس والقمر المنير فان يشرق والقمر وال قمر المنير الله, إلهنا الله, إلهنا الله, إلهنا الله وخالقنا الله ورازقنا الله اذا راينا ذنوبنا اخرستنا والجمتنا اِذَا رَأَيْنَا ذُنُوبَنَا أَخْرَسَتْنَا وَأَلْجَمَتْنَا وَإِذَا رَأَيْنَا رَحْمَتَكَ طَمِعْنَا وَإِذَا رَأَيْنَا رَحْمَتَكَ طَمِعْنَا فَاللَّهُمَّ لَا تُعَذِّبْ مَنْ أَرْشَدَ الْعِبَادَ إِلَيْكَ فاللهم لا تعذب من ارشد العباد الي يا وحببهم في يا الله ودلهم علي يا الله من عنده حسن الثواب يا الله يا من عنده حسن الثواب يا, يا, يا, يا من عنده حسن المال يا معلم ادم علمنا يا الله يا معلم ادم علمنا يا الله يا مفهم سليمان فهمنا يا الله يا مؤتي لقمان الحكمه يا الخطاب يا معلم محمد صل الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم الله وكان فضلك عليه عظيما الله علمنا علما نافعا الله ونسالك نفسا قانعه الله وعيناً وَآمِنْ مِن كُلِّ فَلَقٍ وَأَغْنِنَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ اجْمَعِ آمِين وَاهْدِ الْمُسِيرِينَ مِنَّا لِلْمُحْسِنِينَ وَلاَ تَخْزِنَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لاَ ينفع مال ولا بنون تكن يا ربنا بقلب سليم الله اغفر لنا ولآبائنا الله وأمهاتنا الله وأولادنا الله وأحبابنا الله وأزواجنا الله وذرياتنا ولا تفرق بيننا وبين اهلينا يوم القيامه يا الله واجمعنا معهم في مستقر رحمتك يا الله وعجل لاوليائك بالفرج القريب وارزقنا عينا تبكي من خشيهك يا وتحرس في سبيل المؤمن الله اللهم اهد شبابنا وبناتنا امين واحفظ نساءنا ابكر وثيبا امين في البيوت والطرقات امين وارزقهن طهاره الارحام والذريه وَاجْعَلْهُنَّ صَالِحَاتٍ آمِينَ عقيمات عَقِيمَاتٍ وَلَا عَاقِرَاتٍ آمِينَ وَاجْعَلْهُنَّ حَافِظَاتٍ لِلْغَيْبِ آمِينَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ آمِينَ وَاجْعَلْهُنَّ حَافِظَاتٍ لِلْغَيْبِ غَيْرَ أو مُختلِعات آمين. مُستقيمات آمين. غير حاسرات أو خاسرات آمين. عفيفات غير مائلات أو مُميلات آمين. صيبات محصنات ومحسنات آمين. ذاكرات في بيوتهن ذاكرات في بيوتهن للسنة والآيات صابرات للدين به راضيات قلوبهن بالإيمان مطمئنات مباركات زوجات وأمهات للفتن والهوى مخالفات لأمهات المؤمنين تابعات لآداب السنة والقرآن جامعات من الشبه والشهوات معصومات برحمتك يا رفيع الدرجات يا خير الغافرين يا الله يا خير الغافرين يا الله يا خير الغافرين يا الله ويا أرحم الراحمين يا الله اللهم اغفر وارض عن كل عين بكت من خشيتك آمين وفاضت دموعها طمعاً في رحمتك آمين وعن كل أذن سمعت آياتك ووعد ذكرك آمين وصغت لدعوتك آمين وعن كل لسان دعا لعبادتك آمين وهدايتك والايمان بك وعن كل يد رفعت اليك تورد رحمنك وانت شاعا الله واشارت اليك بالوحدانيه الله واشارت إليك بالوحدانية اخلص العبوديه لك وتصدقت بطيب مالها الله ابتغاء مرضاتك الله ابتغاء مرضاتك ورضوانك الله ومسحت راس يتيم ومسحت راس يتيم وأطعمت مسكيناً حباً لك يا الله. اللهم اغفر وارض عن كل قلب فرح قلوب الفقراء والضعفاء وبالبر والخير طاعة لك اللهم اغفر وارض عن كل قلب فرح قلوب الفقراء والضعفاء بالبر والخير طاعةً لك وعن كل قلب فرج كرب البؤساء وداوى جرح المرضى حبًا لك وأدخل السرور والامن على قلوب الخائفين طاعة لك وان كل قلب زاد ايمانا بذكرك وحبك ورقه وخضع لك يا كل ام انجبت الله وارضعت الله وحنت, وحنت وصبرت على اولادها طاعة لك وعن كل اب اطعم واكرم واحسن لاولاده طاعة لك وعن كل ولد بر والدي ووصل احامه وعن كل ولد بر والدي الله ووصل ارحامه واقاربه حبا لك وعن كل زوجةٍ آنَسَت زوجَها وأعانَتْهُ على الخيرات طاعةً لك وعن كل صاحب قلمٍ دافع عن دينك وعن كل صاحب قلمٍ دافع عن دينك وكتب كلمةً ترضيك وكتب كلمةً ترضيك الله وتنصر سنة نبيك الله وتنصر سنة نبيك طاعةً لك الله واغفر وارض عن كل ما يعين العباد على طاعتك وعليك يا ربنا بكل من يصد وعليك يا ربنا بكل من يصد العباد عن سبيلك يا رب يا رب الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا خالق الانا وارزقنا الرحمه بالايتام واطعام الطعام يا الله وابشر السلام يا الله وصحبه الكرام يا الله ورطب قلوب الارامل واليتامى يا الله والمظلومين يا بقضائك وقدرك يا باعث الاموات يا عالما بما هو آن إلهنا وخالقنا الله, الله, الله, الله لا قوة لنا على سوخط الله ولا صبر لنا على عذاب الله ولا دين لنا إلا رحمتك ولا طاقه لنا ببلاءك يا الله من رزق كل شيء علي يا من رزق كل شيء علي يا من رزق كل شيء عليه ولا بد لي كل شيء من ارجع الي يا الله نعوذ بك من نزغات الشياطين وظلم الظالمين يا الله عادات المعادين يا الله وتمرد الماردين يا ومكر الماكرين وسحر الساحرين يا الله الفاجرين الله وحسد الحاسدين يا الله وحقد الحاقدين يا الله ومن شر الانس والجن اجمعين لا اله الا انت ومن شر كل لذابه انت اخذ بناصيتها سبحانك على اشراط مستقيم لا الله اجعل افئدتنا حاضره غير غافله لا الله وهمتنا عاليه اليك وسه عنا كل له لك يا الله وارجع لنا هدا طريقنا يا الله واشرح لنا الاسلام صدورنا وعصمنا من الفتن يا وعافنا من جميع البلايا والمحن يا ما ظهر منا وما بطن يا الله ونقي قلوبنا من الحقد والحسد ولا تجعل لظالم سلطانًا علينا يا الله ولا تجعل للشيطان والاهواء والنفس الخبيثة سبيلاً علينا يا الله سبحانك خير حافظا يا الله الراحمين يا خير الرازقين يا الله يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا من تحب العبد الملحه في الدعاء الله الله اللهم ارزقنا انتماء لهذا الدين الله اللهم ارزقنا انتماء لهذا الدين الله اللهم ارزقنا انتماء لهذا الدين اللهم ومكِّن لهذا الدِّين أمر رُشدٍ يُعَزُّ فيه أهلُ طاعتِك ويُذَلُّ فيه أهلُ معصِيتِك ويُؤمرُ فيه بالمعروف وينهى فيه عن المُنكَر وحكِّم فينا كتابَك وسُنَّة نبيِّك وأن للشرعك أن يعود ويسود وأن يعود ويسود وأن, يعود ويسود, وأن يعود ويسود وارزقنا إعلا ما صالحا يبني ولا يهدم يصلح ولا يفسد يجمع ولا يفرق يقوم على تقوا منك ورضوان الله وقنا شر كل اعلام فاسد يهدم ولا يبني يفسد ولا يصلح يقوم على غضبك ومن قطك ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا يا, يا رب يا يا رب يا رب يا من لا يُصلِح عمل المُفسِدين يا من لا يُصلِح عمل المُفسِدين نسألك يا ربنا أن ترزُقنا انتماءً لهذا البلد الكريم واحفظه من الفاسدين والمفسدين والطاغين والجبارين والظالمين يا الله ومن ترويع الامنين يا الله ومن لا يخافونك يا رب العالمين يا وشر المخلوقات اجمعين واحفظه من الوباء والبلاء والغلاء والفحشاء احفظه من وباء الطيور والخنازير وجميع البلايا اللهم احفظه من وباء الطيور والخنازير يا الله وجميع البلايا يا وجميع الفتن والمحن يا ظهر منها وما بطن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 الله يا عياذ المستعذين الله ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين نعوذ بك من وباء الطيور والخنازير الله وفجاءة السيول والأعاصير وفجاءة وعقوق الصغير للكبير يا الله واستبدال الدين بالاساطير يا الغني على الفقير يا الله وهجرة العالم والخبير يا الله وقلة الناصح والنصير وغفلة المعين والمجير وغفلة المعين والمجير وسوء القصد والتدبير والإسراف والتبذير والتقتير وحب الشر المستطير كما نعوذ بك يا ربنا من عبادة الدرهم والدينا وأزمة الأموال والأسعار ونقص الثمرات والأمطار الله وسب المهاجرين والانصار الله, الله, الله يا رب يا رب يا رب يا, رب يا, رب يا من لجمل البحر بقدرتك وقهر العباد بحكمتك من اليه المشتكى يا الله يا داعي على البلاء يا الله اللهم انا نبرؤ اليك يا الله ونستغيث بك يا الله ونرجو تنجينا وتحفظنا ممن احال الخمر والحرام انت تدرينا وتحفظنا ممن احل الخمر والحرمان الله واباح الربا والمخدرات الله الفسق والشهوات الله الفجور والشهوات الله واشاع الفاحشة في الطرقات وأحلُّ الزُّور والمُنكرات وأساءُوا للنبي والزوجات ورفعُوا للشياطين الأعلام والرائيات وجعلُوا الدين حوارات وشعارات وعطَّلوا المساجد والعبادات واستهذأوا بالصرم والصلوات وأنكروا الجهاد والغزوات وجعلوا الأمة فرقًا وجماعات وناصروا اليهود والحاخامات وأيَّدوهم بالوعود والمعاهدات وهددوا المسلمين بالمعونات وأهانوا العلماء وأعرضوا عن السنة والآيات فاللهم رُدَّنا إلى دينك ردًّا جميلًا فاللهم رُدَّنا إلى دينك ردًّا جميلًا وارزقنا سلوكا قويمًا يوافق ديننا يا رب الارض والسماوات يا, يا من اليه المشتكى يا من اليه المشتكى يا الله اللهم انقذ الاقصى الاسير الله وغوث الله اللهم انقذ الاقصى الاسير نعتذر اليك يا ربنا عما يحرس الاقصى من اليهود الملاعين نعتذر اليك يا ربنا يا الله عما يحدث للاتصال اسين من اليهود الملعونين والمسلمون نائمون غافلون مغيبون اللهم استخدمنا لنصرته اللهم ارزقنا بمن يقودنا لنصرة اللهم احمي الاقصى الاسير اللهم احمي الاقصى الاسير الله اللهم احمي الاقصى الاسير فللبيت رب يحميه فللبيت رب يحميه فللبيت رب يحميه واحفظه كما حفظت بيتك العتيق <تصفيق> كما حفظت بيتك الله اللهم انا نشتاق للصلاه فيه الله اللهم انا نشتاق للصلاه الله اللهم انا نشتاق للصلاه فيه يرزخنا فيه صلاة طيبة قبل المماء يا مبيث وغثنا يا مبيث وغثنا يا مبيث وغثنا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذر الدين يدعو كلمه المسلمين وكلمة وكلمه حكام المسلمين الله صفوف المسلمين الله لنصره المقدسه الله وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا من قسمت القياسر يا من قسمت القياسرا وقهرت جبرا يا الله وخضعت لك اعناق الفراعنه يا الله عليك باليهود يا الله الله عليك باليهود يا الله اللهم ارجع بيوتهم خرابا وثبورا وَأَمنهُم رحبَ وَثور وَوحائِطَهُم َهدمَ مكْسور وَوكَيذَهُم خائب محسُور وَأَثاحَهُم شُزْنَ وَشور وَجشَهُم خاصِ مدَحور وَصَهُم شَتَّةَ م وسلاحهم هباء منثورا وجسدهم مشلولا مسطورا وكل الإسلام والمسلمين عليهم نصيرا فسبحانك قلت وكان الله على كل شيء قديرا يا موقذ الغرقا يا منقذ الغرقا يا الله ومنجي الهلكا يا الله ومنجي الهلكا يا الله ومنجي الهلكا من نقصد وانت المقصود ومن نعوذ وانتا المعبود يا الله يا اهلا اُنْفِرَّ لَنَا الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعُصَمَ اللَّهُمَّ وَالَّتِي تُجْلِبُ النِّقَمَ اللَّهُمَّ يَا مَنْ ذِكْرُهُ دَوَاءٌ اللَّهُمَّ وَاسْمُهُ شِفَاءٌ اللَّهُمَّ يَا مَنْ ذِكْرُهُ دَوَاءٌ اللَّهُمَّ وَاسْمُهُ واسمه شفاء اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا من عليك حوائج السائلين الله أذقنا برد عفوك الله وحلاوة مغفرتك الله يا من لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية يا رب الشهور وشهر رمضان الله اجعلنا بهذا الشهر فائزين بالرضوان وأسكن الجنة دار المقربين الله ولا تفضحنا بسوء أفعال ما بين العالمين نرجو رحمتك ونغشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك فاجعلنا من عبادك المخدتين يا الله الصالحين يا الله الغر المحجلين يا الله ارحم امواتنا يا الله ارحم اباءنا أرحم المسلمين لا تحرمنا اجرهم لا تفتنا بعدهم اغفر لنا ولهم ولجميع موتى المسلمين ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه ارحمنا اذا إلى ما صاروا اليه ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه الحقنا بهم على الايمان الحقنا بهم على الايمان الحقنا بهم على الايمان اللهم انت ثقتنا في كل كرب ورجاؤنا في كل شده وانت لنا في كل امر فقه وعدا فكم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو فأنزلناه بك وشكوناه إليك ففرجته وكشفته وكشفته فانت لنا يا ربنا نعمل علم الله ونعم النصير الله وانت حسبنا ونعم الوكيل الله فافتح لنا ابواب الجنان الله فافتح, الجنان فافتح الجنان وأغلق دوننا وران الله يا ارحم الراحمين يا منجى كل ملهوف من يا منجى كل من يا منجى كل ملهوف من الله يا من هو في قربه عظيم وفي عظمته حليم وفي حلمه كريم وفي كرمه لطيف وفي كرمه لطيف وفي لطفه معطاء اللهم ان اعيوننا لها امنيه واحده يا الله بشرف رؤيه وجهك الكريم انت سعد بشرف رؤيه وجهك الكريم فالله ما لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم ولا من رؤيه سيد المرسلين وجعلنا ممن قلت في جمل الذين احسنوا الحسنى وزياده ربنا هب لنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ويقينا صادقا وبدنا صابرا وشفاء من كل بلي وشفاء من كل بلي وارزقنا حسن الخاتمه واجعل اعمالنا صادحه ونفوسنا ذكية طاهرة مطهرة وعفو عنا وعافنا وارض عنا واشملنا بجودك وكرمك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. اللهم إِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنَّا اللهم إِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنَّا اللهم اجعل رمضان شاهداً لنا لا علينا وتقبل منا الصيام وشفع فينا الصيام والقيام والقرآن ولا تجعلنا من عباد رمضان بل من عبادك على الدوام وارزقنا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان في البر والإحسان والصلاة والقرآن يا رب العالمين لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غصرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجدته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا الا قبلتك ولا تائبا الا قبلتك ولا دعاءا الا استجبته ولا عهدا الا قصرته ولا شيطانا مريدا الا طردته ورجاء الخير اعمالنا اخرنا وخير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك فيه ولا تصرفنا من هذا المقام العظيم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبوه وتوبة خالصة لوجهك الكريم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 وهذا بعثنا ظاهر بين يديك فعاملنا بفضلك لا بعدلك فعاملنا بفضلك لا بعدلك فعاملنا بفضلك لا بعدلك اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا فُرْدٌ وَعَلَيْكَ التَّكَلَّمُ وإنا, وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامه على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قدمنا لحضراتكم دعاء ليلة القدر بصوت الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد جبريل والذي سجل من مسجد عمر بن العاص بمدينة القاهرة يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر رمضان عام 1430 من الهجرة الموافق للسادس عشر من شهر سبتمبر عام تسعة وألفين من الميلاد نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمر فضيلة الشيخ وأن يجزيه عنا خير الجزاء وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع إصدار آخر من إصدارات الداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ محمد جبريل